واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا وأصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل له مضابط ويحرموا عليهم الخبايفا ويضع عنهم ويضع عنهم. وَمَا الَّذِينَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ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 سموات وليوظلال إله إلا هو ويحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي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 وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أثباط نمما وأوحينا إلى موسى إذ استثمت فَهُقُمْهُ أَنْ يُضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَابْتَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا